أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا ضللنا في العرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قَوْلُهُ يَتَوَفَّاكم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَاءَى الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا لِنَعْمَلَ ولو شئنا على عادينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن وأذرقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكرو بها قد خفضوا سجدا خفضوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون